وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكل وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر إن المتقين في جنات ونهر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 والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطروا في الميزان وأقيموا الوزن بالقص ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام